اذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمْ ٱتَّكَاسُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ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 ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبدن في الحطمة وما أذراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم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 بويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلِّ لربك وانحذ إن شانِك هو الأَبْصَر بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا وان ذات لهب وامرأته حمالة الحقب